نعمل من أجل إسعادكم لكي نسعد معكم نرسم البثمة على شفتيكم لأننا نحبكم عالم الحب المتعة والإثارة في ان واحد En wat Bij mij de ZANG Oh No, gonna غدا ونغني لحن حب لنا